أحكي مع حالي ونسيها الندم يا ريت ترجع الموعي تضم ونسيها الألم يا ريت كان الوفا معك ووفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقلق بعد عنك a ya zaman yo shou ba mil bil shwati asrni wahbasan fasi shu saabi ensa habibi joati asrmiu habsan fasi shu sabin sa habibi wal asab kan min hayati ya قلبي متل مثل صعبه العمال بي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعنيلي حياته شو بيسو قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته متل هالايام بقلبك محلي ووجوه قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحي يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتي اختفي قاسر نوحة بسنفاسي شو صعب ينسع حبيبي والأصعب كمّل حياتي آه يا زماني آه شو بعمل باللجواتي قاسر نوحة بسنفاسي شو صعب ينسع حبيبي والأصعب كمّل حياتي Kär yeah, ei